وَسَارِعُوا إِلَى مَرْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاءِ وعد الثل <تصفيق> <تصفيق> وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ذَاكَ ٱللَّهُ ٱنْفَسَتَ وَفَوْرُ Oh, اولئك جزاؤم مغفرة من رب ذم ما <تصفيق> تجی وَدِخَلَتْنِ قُلْ لِكُمْ صُنَّعْنُ فَسِيرٌ فِي الْأَرْضِ فَوَضُوءٌ كَيْفَ كَانَ عَاطِمَةُ الْمُكَذِّبِينَ